اهلا يا دون، لماذا تريد رؤية الطبيب اليوم؟ أهلا، ركبتي اليمنى تؤلمني مع الحركة منذ أسبوع تقريبا هل كان ذلك بسبب شيء معين؟ كنت ألعب كرة القدم ووقعت على الأرض ولكني لم أشعر بالألم إلا بعد ثلاثة أيام هل هذه أول مرة تشعر بهذا الألم؟ نعم، كان الألم من قبل أقل حدة حسناً، هل أستطيع قياس وزنك وطولك يا دون؟ بالطبع والآن سأقيص ضغط الدم والنبض. حسنا. هل تعاني من أي حساسية؟ لا، على حد علمي هل تتناول أي أدوية في الوقت الحالي؟ فقط بعض الفيتامينات طبيب، اليوم، أمس، غداً، منذ، أيمن، يمين أيسر يسار ركبة يؤلم محدد معين سبب يلعب كرة القدم يقع يشعر وزن طويل قصير ضغط الدم نبض حساسية عنده حساسية تجاه أدوية علاج Witaminet.